اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم السلام على وجه الله تبارك الله وعلى ال سيدنا فضل فضل فضل ايضا النبي محمد تعاظ وعز ويده تعالى فضل فرصه فرصه اني اريت في هذا بشاكر عبدي عز يانا فريض محمد عز الله تعالى وكان هذا عصا تأتي ولا شيء من شرور الامور في عز سلفين بعد الابرار الله وسلم. ولا يذكر وتتلو او لا انت من لا لله <تصفيق> والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع ذا أما بعض قد تكلمنا في المجلس الأخير عن معنى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وما أن محمدا رسول الله وكان هذا من خلال الكلام عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة الإسلام. معرفة دين الإسلام بالأدلة وكما كما بينا كما بينا المصنف رحمه الله تعالى إن الإسلام على ثلاثة أو على ثلاث مراتب الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، <تصفيق> وبدأنا بالكلام عن المرتبة الأولى الإسلام، وأول وأول ركن في الإسلام الشه الشهادتان، ثم نبدأ في هذا المجلس بالكلام عن بقية الأركان. فقال المصنف ودليل الصلاة والذكاة نعم وكذلك أيضا تفسير التوحيد الذي هو الركن الأول نعم هذه الأواء أمير إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هذا دليل دليل التوحيد نعم توحيد العبادة. ويقيم الصلاة. نعم هذا إشارة إلى الركن الثاني الأمر بإقامة الصلاة. ويوص الزكاة الركن الثالث إدارة الزكاة. والأدلة على كلا الركنين الثاني والثالث أدلة كثيرة في الكتاب والسنة اختار المصنف أحدها هو الذي جمع فيه الأمر بالأركان الثلاثة الأول من أركان الإسلام والمقصود بإقامة الصلاة أي أن تؤدى الصلاة بأركانها وبشروطها وبواجباتها وبمستحباتها. فإنه فمن أخل بركن أو بشرط فقد أخل بإقامة الصلاة وطبط صلاته لما <تصفيق> من أخل بواجب نعم، فإن ترك الواجب متعمدا أيضا بطلت الصلاة. <تصفيق> أما إن تركه ناسيا، فعليه أن يجبر النسيان بسجود السهل. وأن من ترك مستحبا أو هيئة من هيئات الصلاة. فقد ترك مكملا من المكملات ولكن لا يصدق عليه انه لم يقم الصلاة وانما يقال انه اقام الصلاة ولكنه لم يتم اقامتها على التمام الذي به ينال الاجر الكامل يعني نحو الذي يترك رفع اليدين في التكبيرات رفع اليدين مستحد وليس واجبا وأما التكبير نفسه فإنه واجب من واجبات الصلاة بخلاف طبعا تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة من تركها بطلت صلاته ولم يقم الصلاة كما أمر الله هو الدليل من السنة على وجود إقامة الصلاة حديث ابن عمر اولا الذي فيه بيان اركان الاسلام وكذلك حديث الاسراء رحلة الاسراء او حديث رحلة المعراج والذي جاء فيه ذكر الامر نعم ذكر الأمر ب... نعم بإقامة الصلاة أو ذكر صردية الخمس صلوات في اليوم والليلة <تصفيق> وأن عن صفة صفة إقامتها في السنة فين صفة إقامة الصلاة لم تعرف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 والذي فيه قال صلوا كما رأيتموني أصلي ثم بقية الأحاديث التي جاء فيها التفصيل في صفة الصلاة فهذه الأحاديث تعد المبينة لقوله تعالى ويقيم الصلاة وأما نعم عن الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة فإن الزكاة مقرونة بالصلاة في هذه الآية وفي غيرها كما في قوله تعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ف... فلذلك لما آ... مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنع آ... بعض القبائل الزكاة او امتنعوا عن أداء ولكنهم كانوا يصلون فلم يتوقف أبو بكر عن قتالهم رغم إقامتهم للصلاة لأنهم امتنوا عن ركم من الأركان التي يجب على ولي الأمر أن يقاتل من امتنع عنها نعم ولذلك لما اعترض عمر على أبو بكر بقوله أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنه محمدا رسول الله قال أبو بكر مقولته الشهيرة الله لو منعوني أقال مما كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتل, نقاتل فهم عليه فشرح الله صدر عمر لما قاله أبو بكر وإيتاء يكون بأداها على الوجه المبين في الشره في الكتاب والسنة. مقدَّرَ الله مصاير الذكاء في آية سورة التوبة المصارف الثمانية. مبينة سُنَام صفة الذكاء بالنسبة إلى ذكاء المال أو لذكاء المواشي. والأنعام أو الزكاة الذهب والفضة وإيران هي المقصود ببزكاة المال الزكاة الذهب والفضة والزكاة هذه الأوراق النقدية الحديثة الذهب والفضة يسم... يسمى يسميان بالنقدين هم الأصل في التعامل قبل ظهور هذه الأوراق النقدية. إن شاء الله. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I you. You must move out. I'm sorry. Now what? وهذا يعرف كما بينا من الكتاب والسنة إن كانت أغلب الأحكام المتعلقة بالزكاة أيضا كانت مبينة في السنة تفاصيل الزكاة تعرف أيضا هنا تعرف من السنة وفي قوله وذلك دين القيمة أي الدين القيم الصراط المستقيم لا عوجاج فيه ولا انفراط عن الحق آه. هذا هو الدين والقيم طيب تقرأ وَلَمَا كِمَنُّهُ بَالْتَوَى الصلاة على أي من الصيام على نعم، الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام و الدليل على فرضية الصيام من كتاب الله ما ذكره المطنقون والدليل من السنة حديث ابن عمر وكذلك ايضا يدل على فضل الصيام ما حديث ابن هريرة في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وعلى وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والصيام لغة الانساء وشرعا الانساء عن اشياء مخصوصة في زمن مخصوص والأشياء المخصوصة هي الطعام والشراب والجماع وقيل الشهوة عامة سواء كانت بجماع أم بغير جماع هو قول جمهور و الجمهور والجماع المخصوص هو شهر رمضان وما جاء في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليطمه فأمر الله عز وجل بصيام هذا الشهر لمن شهده أي لمن حضر في المكان الذي رؤية فيه الهلال وثبت دخول رمضان فوجب عليه يصير كل مرة نفسك. لا تحضروا هذه والله كل مرة نفس شايفه والقصد او الغرض من تشريع الصيام تحقيق التقوى كما هو القصد من كل العبادات فكما قال سبحانه هنا لعلكم تتقون ان الله عز وجل ليس بحاجة الى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 قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل, والعمل به فليس لله حاجة أن يدعى طعامه وشرابه ونعم ولذلك أيضا ثبت في الحديث الحسن الذي حصله أن علامات رحمه الله تعالى وله عدة شواهد لم الصيام لا عدل له. صيام لا عدلة له لا يعظم الصيام عبادة من العبادات لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي يصعب فيها الرياض والتي إن فعلها العبد فإنه في الغالب لا يفعلها يشعلها إلا مخلص الذي أخلص العبادة لله أخلط العباد لله ف... فلذلك كان كان الصيام من أهم العبادات التي ينبدأ أن يحرص عليها العبد المسلم الذي يريد وجه الله والضغط آخر ولكن ايضا هذا لمن من يستطيع ولمن يقدر انا انا احيانا قد يكون العرض مجهولا باشياء هي من الضروب العينيه التي تعينت عليه فان صار صيام النافلة أثر هذا على الفروض العينية الأخرى إن كان يعني لا يتحمل الجمع بين الأمرين فلا يقاتي مثل هذا الرجل إنه يصوم ويطرق الفرض المتعين عليه من طلب الرزق كي يكفي نفسه ويكفي زوجه وأولاده العبد أحيانا لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين فلا يكمل خلو نفساً إلا وفاها <تصفيق> وكذلك أيضاً نعم طلب العلم أحياناً يشبك عليه أن يجمع بين الأمرين فإن صاماً لا يحق في الأذن مثلاً البعض قد لا يكون عنده الكبرى على على الجمع بين هذا والذات فهنا نقول لنا طلب العلم في حقك أفضل خاصاً إذا كان من العلم المتعين عليه، فلا تبطل العلم من أجل أن تصوم في يوم نافلة. فهذا وجه الجمع بينش بين, بين الأزداد. ولكن إن لم يحدث عار، وكان له قدر على الجمع، فبلا شك في يوم النافلة من أعظم ومن أفضل الأزداد. التي تقرب العبد تقرب العبد لربه. سخن. اللهم صل على الحمد لله تعالى وإله على الذي حمد لله من استقى ومن فإن الله غني عن الحفظ لغة القرص وشرعا وقصد بيت الله الحرام في زمن المخصوص على طفط مخصوصة والزمن المخصوص هي أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة بالفتح وما أقصح أن يقال ذو القعدة بالفتح وليس بالكفر نعم وذو الحجة واختلف العلماء هل تنتهي أشهر الحج بالعشر من ذي الحجة أم تنتهي بنهائي ذي الحجة؟ فذاع إلى محمد وغيروا إلى أن أشهر الحج إلى العاشر يعني إلى يوم النحر. <تصفيق> فذاع إلى مالك إلى أنها إلى آخر ذي الحجة وهذا هو القول الأقرب إلى الصواب، ومختره العلامة ابن عتيني رحمه الله تعالى كما في الشرح الموت وأنا أعلم عن الطفاة المقصوصة فإنها تعرأ بتطاطيرها من السنة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 فأيضا قوله تعالى هنا أول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا مجمل يبيل بالسنة كيف نحج هذا لم يأتي بيانه كاملا في القرآن لما جاء البيان لبعض أو لشيء من المنافق الحج وليس لكل المنافق أما البيان التفصيلي للمنافق يورق من السنة وأشرط الحج القدرة والاستطاع أنهم يدخلوا تحت, تحت العزة القدرة أو الاستطاع توفر المال أو الزاد الذي يكفيه للحج وتوفر وسيلة الصفر والتي تسمى للراحلة وتأمين السبيل أن يكون السبيل مؤمنا إلى هناك وفي هذا الزمان يعني ذات أمور أخرى نحو الحصول على إذن ولاس الأمر في البلد الذي سوف يخرج منها لأن الأمر صار الآن بقيود معينة يعني نظرا لإزدياد عدد المسلمين الذين يخرجون في كل عام صار أولاك الذين ينظمون هذه المسائل فالبعض أحيانا يقدم أو يلتعى لأخذ الإذن بالحج فلا يؤذى الله فهذا ليس لمستطيع حتى إن توفرت الزاد حتى إن توفرت الراحلة وتوفر الزاد فليست الراحلة وليس الزاد فقط هما الافتطاع والإن للتطاء عل عل من الزاد والراحلة. ولكن الذي اشتهر في كتب الفiqه لم يقولون إذا توفرت إذا توفر الزاد والراحلة وجب عليهم. قد توفر الراحلة يتوفر السبيء الوسي تتوفر الوسيلة إلى الحج سواء كانت بالطائرة كانت بالدماشية كانت بالسيارة. ويتوفر أنه المال الكافي ولكن لا يؤذن له وكذلك بالنسبة للمرأة شرط الاستطاع للمرأة بعد توفر هذه الشروط أن يكون لها محرم لم يحج بها فمن كانت بلا محرم فغير مستطيع غير مستطيع شرعا لما في قوله ومن كفر إن الله غني عن العالمين أي من جحد فرضية الحج أو يعني استخف بها أو شك فيها أو استكبر وعانى عن أداء هذه فريضة. أن من ترك الحج كثلا منه تهاونا، فعل الراجح من أقوال أهل العلم، فإنه ليس بـ بـ بالكافر الكفر الأكبر، يعني لم يقاس الكفر الأكبر إلا إذا جحد، جحد أو أنكر الفردية أو استكبر أو شك في. فريضة الحج عليه لآخر أنهاء مفتأ أكبر وطبعا الدخول في الحج أي من نسبة للصفة المخصوصة أن يحرم أن يدخل في الإحرام على ما جاء مبينة في السلة قيل التصديق وقيل الإقرار وقيل الطمأنين أو الثقة نحو الأقرب إلى الثواب وما رجحه شيخ الإسلام ابن المتينية كما في كتابه الإيمان المضوط في مجموعة تتاوى لأن الإيمان هو الإقرار لأن الإقرار أعد من التصديق وذكر الشيخ الإسلام عدة فروق بين معنى التصديق ومعنى الإيمان فليس كل تصديق إيمانا الإيمان والإقرار أن يقر، والاستطلاع الإيمان عند أهل السنة والجماعة، عند الثلاث الصالح واعتقاد بالقلب وإقرار باللسان. وعمل من الجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن ولذلك قال بعض أهل العلم هذه النونات الخمس النونات الخمس و. اعتقادهم بالجنان القلب إلى الجنان وإقرارهم باللسان نبي النون الثانية وعمل من الجوارث والأركان الثالث يزيد بتاع الرحمن الرابع وينقص بمعطية الرحمن الخامس الخامس مناس وقد خالف في تعريف الإيمان هذا عدة سرق أهمها أو أعظمها، من أولا فرقة المرجئة بشعاعيها أو بصورهم، فالمرجئة يعني لهم عدة أقوال في تعريف إمام، ولكننا هذه الأقوال مجتمعة على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. من أول خرق المرجع وأخطرها الجهنمية. من الذين قالوا إن الإيمان نعريته بالقلب فقط، دون التصديق دون التصديق ودون الإقرار باللسان فمن عرف ربه فهو مؤمن عند المهمين حتى وإن لم يقر بلسانه وحتى وإن لم يصدق بقلبه فأخرجوا إقرار اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوى من الإيمان ففرعون وأبو جهل عند الجهنية من المؤمنين لأنهم عرقوا ربهم فرعون وأبو جهل وأبو لهد عرقوا ربهم ولكنهم لم يكروا ولم يصبقوا ولم يعملوا من شك بزوارهم <تصفيق> وهو صرقة الثانية من فرق المرجعة <تصفيق> الكرامية نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستان هم الذين قالوا إن الإيمان إقرار باللسان فقط فما تقرر اللساني فأوهم كان الإيمان عند الكرامية حتى وإن كان مكذبا بقلبه وإن لم يعمل بجوارحه شيئا أبدا فمدى ما أقر بالثال فهو مؤمن كامل الإيمان ولكن كما بينا في الموت السابق لا يعني هذا أن المنافق عندك الكرامية من أهل الجنة بل يقولون إن المنافق الذي أقر بلسانه وكذب بقلبه أو زحد بقلبه فهو مهم كامل الإيمان منافق مخلص النار هكذا هكذا يطرقضه وَهَنْبَهُمْ كَامِلَ إِنْهَا وَلَكِنَّهُمْ مُخَلَتْ فِالنَّهُمْ كما بيّن هذا الشيخ الاثنان المتابعين رحمه الله تعالى وقال إن من قال او من نقل عن الكرمية لهم يقولون إن الذي أقرض لسانه وجحد لقلبه أنه من أهل غلط, غلط عليهم بلو يكونون بتجديده في النار ولكن مع إقرارهم أو مع قولهم أنه مؤمن كامل الإيمان لأنهم أخرجوا لثاني هم جروا على سرطه ونعم الفرقة الثالثة من الفرق المرجعات الأشاعر والمتكلمون هم الذين قالوا إن الإيمان تضييق بالقلب فقط، واختلفت بينهم عن عن الإقرار باللسان، هل يعتبر شرطا خارجيا أم ليس الشرط؟ لكن الذي يعنينا أنهم أخرجوا العمل أيضا وأخرجوا الإقرار باللسان عن مسمى الإيمان فعندهم الإيمان تصديق بالقلب فقط وأيضا من الصرق التي خالفت أهل السنة في تعريف الإيمان الخوارج ثم المعتزل، وكلاهما وافق أهل السنة في جزء من التعريف، وأنهم قالوا من الإيمان إقرار بالذناب وتصديق بالجنان أو اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولكنهم خالفوا أهل السنة في الزيادة والمقتضى عندهم. لا زيادة ولا مصفان وإنما الإيمان لا واحدة عنده فمن عطى الله أو من وقع في كبيرة فلم يقول كقول قول أهل السنة ينفق إيمانه ويوطبر فيثقا بكبيراته ولكنه نزال غير ميرك الإسلام وإنما قالت الخوارج فقد انتقب إيمانه بكله وكفر وقالت المعتادلة لا نقول مؤمن ولا نقول كافر وإنما نقول إنه في منزل بين المنزلتين وإن كانوا وفقوا الخوارج في تخليده في النار فمخلق في النار عند, عند الطائفتين وقد اتضغط الفرق كلها التي خالفت أهل السنة لأن الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، لا عند المرجعة ولا عند الثوارج ولا عند المعتذين فعند المرجعة الإيمان إما أن يكون معرفة بالقلب فقط فلا زيادة فيه ولا نقصان، وإما أن يكون تصديق وإما أن يكون, إقرار... أن يكون تصديقا وإما يكون إقرارا وفي كل هذه ال... التعريفات فلا زيادة فيه ولا نقصان فالإقرار من أخر صار مؤمنا كامل... نعم من أخر بلسانه عند الكرامية صار مؤمنا كامل الإيمان وإيمانه مثل إيمان جبريل وميكاين. لا زيادة فيه ولا نقصان وكذلك من عرف ربه بقلبه عند جهن أيضاً صار مؤمنا كامل الإيمان ولا زيادة في إيمانه ولا نقصانه وإيمانه مثل مثل إيمان جبريل ومكايد وعندهم المعصية لا يكون أذكر في الإيمان لا, بال... لا بالزيادة ولا بالنقصان وأما من وقع في كفر آه، هذا ينتقد إيمانه على طبعاً على على على خلاف بينه وبين ثور الكفر المرجع منهما جاء على الكفر بالتجديد فقط وهذا هو قول أبزهميل أنهم جاءوا الإيمان نعرفها فقط جاء الإيمان نعرفها فقط القلب فأندهم الكفر كفر تجديد فقط وأن الطوائف الأخرى فمنهم أيضا قال بكبرت الجحول ولكن أنكروا بقية أنواع الكفر فليس عند المنجاة لا كفر استهزاء ولا كفر شك ولا كفر إباء واستكبار أنكر هذه الأنواع لا كفر والذي أن الإيمان كتلا واحدة عندهم وهناك من أهل السنة من يعني من تورى على عن ذكر النقصان، فقالوا نقول بالزيادة فقط. وهذه رواية عن الإمام مالك. احذري روايتين عن الإمام مالك، لأن الزيادة هي التي جاء ذكرها في القرآن، كما تقوله تعالى ليزداد مع إيمانهم، ولكن لم يرد. لفظ المقصان في القرآن وهناك من أهل السنة أيضا من عبر عن الزيادة والمقصان بالتفاضل فقال الإيمان يتفاضل كعبد الله المبارك وأيضا هذه الرواية عن الإيمان الأحمد فقالوا يقول إن الإيمان يتفاضل والمؤدة منها يا واحد ولكنهم يعني اختلفوا في الألفاظ فقط وأيضا من الفرق التي خالفت أهل السنة في تعريف الإيمان من يسمون بمرجية الفقهاء نمو أبو حنيفة وأصحابهم الذين قالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان فقط فأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان والإيمان له أركان ستة كما في حديث جبريل عليه السلام الإيمان بالله الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره <تصفيق> هو يتكون من شعب والتي بينها الحديث الذي احتج بالمطنف هنا أن الإيمان بضع وسبعون شعبه نعم الشواب هي الجزء من الشيء. نعم. الشواب الجزء من الشيء. احنا هو الدرجة من الثلاثة إلى التسعة. نحن آراء الشواب شهادة أو قول لا إلى هدى الله. قولوا لا إله إلا الله أعظم الشعب هو أول أركان الإيمان هو أول أركان الأفلام في هو وأصد هذا الدين وأدنى هذه الشعب إمار ضد الأذى عن الطريق وفي هذا دليل وضعه لأهل السنة لما على العمل في مسمى الإيمان لأن إيمان طب الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجواب وقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم شعب من شعب وفي قولية إحياء شعب من الدليل وعلى إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان أيضا لأن الحياة أعمال القلوب و أصوله أركانه ستة نعم الركب هو الذي يقوم عليه غيره فمن جحد ركن من هذه الأركان أو من شك فيه أو من استهذى بأي ركن من الأركان الستة أو التخفى به فقد كفر وانتقض إيمانه وأول ركن من هذه الأركان إيمان بالله قد تقدم الكلام عليه مرارا في المجازر السابقة وتكلمنا عليه بالتفصيل. من خلال الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة معرفة الله بالأدلة <تصفيق> أما الإناثة هو الملائكة فالملائكة هم مخلوقات من خلق الله ليسوا إناثة مخلوقات خلقت من أممهم. كما تبركت حديث عبد الله بن من عامر من بن من العاص أن الإمام مسلم خلق الملائكة من أممهم. هم جبُلون على طاعة الله لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُمرُون. <تصفيق> ولمَّا علمَنهم <أعمال> كلفون بها. <تصفيق> وأعظوا الملائكة أربابا. جبريل بالله ورقي. وميكائيل الموكل بالقطر والنبات وإسرائيل الموكل بالنسخة الزور وملك الموت الموكل بقبض الأرواح وملكة موكلون بالصحاب وملكة موكلون بكتابة نعم بالكتابة عند عند نزوء المطفى في رحم الأم واكتمال هذه المطفى حتى تدب فيها الحياة فلوكل الملك بكتب أربعة بكتب رزقه وأجريه وشقيه أمسعيه وهناك الملائكة المواسكلة بكل إنسان عن يمينه وعن شماله بكتابة, بكتابة الأعمال وهناك الملائكة الذين هم خزنوا النار فهناك الملائكة المواسكلة بالجنم فالملائكة لهم وظائف عظيمة قد بينها الله في داره وفي سنة ربوني صلى الله عليه وسلم. نورث الثالث أركان الإيمان. الإيمان بالكتب. بالكتب المنزلة وأعظم هذه الكتب التوراة والإنهيل ثم القرآن وكذلك أيضا الظهور ولكن القرآن هو الكتاب الخاتم الناسخ لكل الكتب الفاضقة، فلا يجوز لأحد أن يحتج بالتوراة على القرآن، حتى وإن كانت التوراة المنزلة على موسى عليه السلام غير تحريف وكذلك الإنجيل، فالقرآن نسخ التوراة ونسخ الإنجيل. هو الكتاب المهيمن المهيمن على كل الشرائع والكتب السابقة. واركن الرابع الإيمان بالأنبياء والرسل. في ما فيما سبق الفرق بين النبي والرسول وأنا هو أول الرسل بعد آدم ونوح عليه السلام و نوح عليه السلام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 قام من أركان الإيمان, الإيمان باليوم الآخر. نعم. و هذا يبدأ من أول القبر إلى أن يقوم الناس جميعا لرب العالمين في يوم الفص، الذي يقضى فيه بين العذاب، فأول منازل الدار الآخرة القبر، كما قال عثمان.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 الأولى القيامة الصغرى في حق العرض وإنه أيضا يدخل في الإيمان باليوم الاخر الإيمان بأشراف الساعة التي تكون بين يدي الساعة فهذا ايضا من الإيمان باليوم الاخر. قد أنكر المشركون البعث والقيام لفترة، وقالوا ما هذه إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن وما نحن بمبلغتين، ولسنا بذهريين الذين قالوا يفمين الضحى، فلسنا بمحاسبين. وناسنا نتذكره في مؤخر الأركان الإيمان بالقدر. وهو أن تؤمن بمشيئة الله العام معذرة أن تؤمن أولا بعلم الله عز وجل السابق بكل المقادير وأن الله سبحانه كتب هذا العلم السابق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت عند الإنسان <تصفيق> نعم أن تؤمن بمشيئة الله المهيمدة على كل المخلوقات وعلى كل المشيئات وأخيرا تؤمن لأن الله قد خلق مشيئة للعب للإنس والجني يحاسبون على أساس هذه المشيئة فإن العباد ليت مجبرين على الطاعة ولا على المعصير فلا يقال بالجبه إنه إنما يقال إن من أعطى وابتقى وتبدق بالحسن فسن يسره اليسر أي يقال بالتوفيق بهداية التوفيق أن العبد إذا أراد الخير وأراد الهدى زاده الله ووقفه ويفسره للوسر وثبته هذا قوله من الله وأن من داخل واستغنى وكذبت الحسن فسيُفسره للوسر فهذا يعني يبقى على قلبه. آه <تصفيق> كما قال سبحانه ختم الله على قلوبهم وعلى سمره وعلى أبطاره الرشاوة هذا الختم وهذا الطبع على القلب يكون بسبب إعراض العبد عن الجدار أو بسبب تجذيبه وليس هذا من الجبه بل هذا جزاء الوفاقة نعم نعم أن تؤمن بأن الله خلق أفعال الأباب ما معنى خلق ليس معنى أنه أشبر لا أي خلق المشيئة التي في العبد التي فيها يختار بين الخير والشر. فإن كانت المشيئة مخلوخة فمن ما هي أولى الأعمال التي يعملها العبد من هذه المشيئة تكون مخلوخة لله والله خلقتهم وما تعملون فالكل سوى الله مخلوق ويقول كهذا أعمال العباد فالله عز وجل هو الخالق له الأسماء الفتنة التي ليست مخلوقة وله الصفاء الأولى التي ليست مخلوقة وما دون ذلك فهو مخلوق بدءا من العرش إلى الظرة كل مخلوق لله خلق كل فتن فنؤمن بخلق الله لأفعال الأذرة نأخذ هذا الاختصار وما يجب على العبد في نعمل اعتقاد في الأركان الستة طبعا عليه على سبيل الاختصار أما التفصيل فليست مقامه في مثل هذا. اقرأها. آه قبل أن ننسى أو يعني. نقول إن أيضا من من الادله من كتاب الله على هذه الاركان الستة قوله تعالى في سورة البقره ليس الجره أن تولوا وجوهكم للشرق ولكن الجره من امن بالله وملائكته ولكن البرة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين واتى المال على قضه ذوي والمساكين الآخر الايه وأيضاً من الأدلة ما جاء في آخر آية في سورة البقرة. نعم. نعم آمن الرسول لما أنزل من ربيهما المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. هذا أيضا يدل على بعض هذه الأركاب وجاء الأركاب بأكمالها في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائشته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشريه وجاءت مفرقة في كتاب الله في نحو آياتين وجاء الدلالة على الإمام بالقدر في آيات أخرى كما في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بالقدر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 وين انكروا فقد كفروا <تصفيق> طيب نقوم دي باب الله هو الله الواحد و لا شريك من الشياطين و الواحد و لا شريك له اعوذ يقوله <تصفيق> تعالى تبون الله عالى من السفر والذينهم تنسلون وقاله ما تنسل على العبيد المحيم الذي رأى كحيث تكون واذا فتلك في الشرابين منه هو السفير العبيد وقاله ما تكون في شأس وما تنسلون من ولا تعملون من عمله كنا عليهم الإحثان كما قال الشيخ زيد المدخلي حفظه الله شرفيه هو فعل ما كان خساً شرعا وعقلا عقلاً، لأنه ضد ضد إساء. نعم. وأن الإحسان في المقصود الشرعي قد بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم أتم بيانه وأن تعبد الله لأنك طراحه فإن لم تكن طراح فإن يراك نعم. نعم. هكذا في هذه الكلمات القصيرة لأنها صلى الله عليه وسلم قد أمه يا جوايا مع الكلمة. يذكر المعاني العظيمة في الكلمات القصيرة. نفَنَوَحٍ يُوحَى لا ينطق بالهواء. وهذا المعنى يبين أن الإحسان على مرتبتين. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأن كأنك تراه يعني في كل مبادة تراقب تراقب الله عز وجل تراقب نظر الله. نعم. نظر الله نعم تراقب نظر الله عز وجل إليك وتراقب تقوى الله عز وجل. نعم أي أنك تعلم يقينا أن الله عز وجل معك بسمعه وببصره وبعلمه وبإحاطته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تخذت إن الله معك فهذه المعينة الإيمان بهذه المعية يرفع العرض إلى أعلى المراقب إلى أعلى المراقب أنك بها ينال التأييد والنصر والتوفيق من الله لا تخاف إنني معكما أسمع وعرض آه. بهذا قد نال موت عليه السلام نهون التأييد والنصر من الله. فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ أعلى المراتب عند الله. وهي ويمرتبت الصديقين. هذا ليس مساوياً لمرتبة الفناء عند المتصوصة لأن الفناء عند المتصوصة يعني أن يثنى العبد في الإقرار وجود الله حتى وإن لم يحسن في الآباد حتى وإن لم يكن يصلي عندهم من بلغ مرتبة الفناء أو ما يسم... التي قد يسمونه بمرتبة اليقين إنه أي قل بوجود الله وطبيعي في هذا الوجود فهذا عندهم قد وصل إلى المرتبة التي باتت تقطع عنه التكاليف وصار قبضنا أكثر آه. وقد يصير غوثا بعد ذلك استغاثة فيه، فليس هذه مراسمة بصفية من إحسان شيء، لأن بعض المتصوفين يلبس نعم على الجهر بالاحتجاج هذا الحديث على ما رتقوه من خيالات ومن أوهام فاسدة لا علاقة لها بالدين. يقولون هذا كله يدخل في مرتبة الأحسان لا ليس هذا من الأحسان ليس مراقب المتطورة من الأحسان في شيء لهم إنما أول من وضع لهم هذه الوثاة وهذه الخطرات الحارس والمحاسبين وأولا تكلم في الخطرات وفي الوثاة ووضعه هذا العلم المتطوص ولذلك أنكر عليه الإمام أحمد أن يمع انكار وأمر بهجره لما قيل للإمام أحمد إنه يجلس يقرأ الحديث ساكلاً خاطعا ذاكرا لله فقال أبو عبد الله لا تقتضر بالوضوء ولا جميله ولا بتنجيس ربطه فإنه غير الوضوء فالكلام تأتي الخطرات والبتابة على طريقه المتفاوضة ليس من منهج أهل السنة ولذلك هذا من الملجودي الذي يسمى رصيد الخافر جاء إيهي في بعض يعني ما كتب على هذا المنهج ولذلك التعامل هذه الأشياء ليس من طريقة أهل السنة نمو من طريق المتصوصة وقد وقبلت هذا نقم <تصفيق> للهود، وإنما أخذ هذا على حارث المحسبين، وهو أول ما تكلم في هذا من هذه الطريقة، ولا ولا يعرض هذا عن أمة السنة، لا عن أحمد، ولا عن مالك، ولا عن الشافعي، ولا عن غيرهم من أمة السنة. وإنما نمت كلهم الزهور، وألف الإمام أحمد كتابه الزهور، وألف وألف من الموارد وكذلك وقير بن الدرار وأبو داوود هؤلاء أين أملفوا ولكن ما هو الزهور الذي أملفوا فيه؟ كل هذه المؤلفات عبارة عن آثار وأحاديث فالذلط عرفوه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق آثار الصحابة والسلم الصحابة. هذا هو الظلم المحروع مصح عن النبي ومصح عن أصحابه نعم أنه يتعمل الخطرات والوسائل هذا لم يعرفه الثلط ولم يؤذكه هؤلاء رأى باللي يعني ببتربيح الأحاديث والآثار أو بشرحها، كما يفعل ابن القيم أحيانا في بعض كتبه ولكن كلام ابن القيم بل سدك ليس على طريق هؤلاء المتصوف، ولذلك. لا تعجب من أنك تجد مثل عمر خالد هذا يدعو إلى إحياء منهج الحالم المحاسبين في إحدى دروسه ويضارب يعني الأمة بوجوب العودة إلى ما كان عليه الحالث والمحاسبين في إصلاح القلوب وكذلك لا تعجب أن تجد مثل الحويني يشرح كتاب صيبة الخاطر من الجود إن هؤلاء قد تشعبت بهم الأهواء وهذا حال العبد الذي اتبع هواه وترك السنة إنه لا يوطق لا يوطق من قبل الله وإنما تجد أن الأهواء تتجار بهم لما يتجار داء الكلف بصاحبه فلن يوهم فقمون من كتب السنة فما الأول أن يعني الحويني يهتم بشرح كتاب مثل صيل الخاصة وما عرفناه مشرح كتابا واحدا من كتب العقيدة الثلاثية ولا من كتب التوحيد ما عرفنا كتابا واحدا صرحه هذا الرجل الذي يدعي أنه يسير على طريق أهل الحديث ما صرح أصغر مات من كتب من متون الزوثين فضلل أن يصرح من وهو أكبر منه كان ولا علاقة لهم بكتب العقيدة الثلاثية لا يذكرها ولا يصرحها فكيف يكون الأهل الحديث؟ إن استغاله بعلم التصحيح والضعيف هذا لا يدخله حيز أهل الحديث، إنما يدخله حيز أهل الصلاة فقط. آه. مبارك الله. فهذه من العلامات والكواسي التي فيها نعرف أهل الحق ونعرف أهل الحديث والسرم. آه. مبارك الله. وأما المرتبة الثانية التي بُليت في تعريف الإحسان هو أنك إن لم تستطع متفق المرتبة الأولى بأنك تعبد الله كأنك فراغ، فعليك أن تعتقد أنه يراك، فتعبده خوفا وطمعا ورجاءا وإجلالا وهيبة.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 ويمنع الفساد والمنكر والباطل فالاحسان بمعناه الشامل يدخل في كل العبادات وهو في كل العبادات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 Uh-uh. انت لن تقرأ بقيط الآيات التي استذلت بها المصنف الإحسان قرأت بالدليل وقوله تعالى إن الله مع الذين ثقوا ولذينه مخصنون وبلا شك الآيات التي استذلت بها المصنف صحيح الله يتدل على فضل هذه المرتبة فضل الإحسان وفضل المحسنين يكفي أن الله عز وجل بيّن أنه معهم وهذه المعية كما هي عقيدة أهل السنة هي معية التأييد والنصر والتوثيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم بنصره وبتأييده وبتثبيته له فالمحسن عرينه لي أن يثبت من قبل الله وأن يختم الله له الفسنة، يختم له الله لهم هذا الإحسان، يثبت الله لنا أمر بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكذلك في قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلوبك في وتقلوبك في الساجدين نه هو السميع العليم. في قوله الذي يراك حين تقوم هو موارد نكر قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنهم يراه وكذلك في آية سورة يونس وما تكون في شأن وما تفهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه هذا أيضا يدرد على معنى إحسان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 لكل أعمالك فتعبد الله أنك فراه ما تكون في شأن في أي شأن من الشؤون وما تطلب منه من القرآن وحين تلاوتك لكتاب الله ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شمودا الله عزيز يشهد على كل أعمالك ويراها ويسمعها ويعلمها فأنت تؤمن وتكر بهذا إذا بلغت هذه المرتبة فقد بلغت مرتبة الأحساب بأنك تعبد الله كأنك تراه، فأنت حين حضورك لمجلة الألم هذا إذا أي قمت وشعرت أو آمنت لأن الله عز وجل يشهد هذا يشهد على هذا أن الله يرى هذا ويعلمه ويعلم عملك وتعبد الله كأنك يعني يعني تحضر هذا المجلس وتؤدي هذه العبادة التي طلب العلم وكأنك ترى الله عز وجل تعمل هذا لله تطلب هذا العلم لله كأنك ترى الله الله يراكبك كأنك ترى وتعبد الله عز وجل دون أن يخالف عملك هذا أي رياء أو أي سمع وكذلك إذا أنت قمت تصلي تصلي لله وكأنك فراه وإذا أنت قمت تصم لله وكأنك تراها إذا أنت، وإذا قمت بحج بيت الله تحج وكأنك ترى الله هذه مرتبة الأحسان إذا أنت قمت بإماطة الأبع على الطريقة لذا هو أدنى شعب الإيمان إذا أنت قمت بهذا العمل كأنك ترى الله وتعلم أن الله شاهد عليك وشاهد على عمل هذا وسوف يجازيك عنه بالمزيد من الإحسان فبهذا تكون بلدت مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراقب الدين فضل <تصفيق> واسلم وقفر ان شاء الله تعالى من الاصول الثلاثه وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم وننتقل الى تنقيف